بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج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 تذكرون وكم من قرية لهلكناها فجاءها بأسنا بيتناهم قائلون فما كان دعوهم إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين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 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشِ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 قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Söyledi: "Fehbiti minha, fma yekunulak antet kabdar فيها, fahujinnek min al-cagirin." Söyledi: "Ağzıllı, ila yom yubgeton." Söyledi: "Innek Çal, f-bima azwi tenil, aqadanl-ahum ciratk al-mustaqim, thum-llaaat yen-ahum min beyn-aydihim, wa ولا تجد اكثرهم شاكرين قال منها ممدحورا ك الجنة فكلا من حيث شئتما وَلَا ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس له الشيطان ليُبدي له ما ما يري من سوء وَقَالَ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 30. وقاسمهما إني لكما لمن فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمَّا نَهْكُما عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُما ۚ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في لض مستقر ومتاع للاحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسين وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنن كَمْ شَيْطَانٍ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا وَيَهُرِيهِمَا سَوْءَا ظَاهِرًا آتَاهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ من حيث لَا ترونهم. İnne j'aln al-Shayatin auliya' lilladîn la yuminun. Ve eza f'âlû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 فريقا هدا وفريقا حط عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني تَكُمَّ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطيبات مِنَ الرِّزْقِ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصا يوم القيامة كذلك نفصل لقوم قل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 يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصبح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون فمن الله ممن افترى على الله كذبا وكذب كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 Kanu kafirin. "Daha önce kimi girdiler? diye sordu. "Birisi girdi. diye cevapladı. "Kim girdi? diye sordu. "Birisi girdi. diye حتى إذا اذاركم فيها جميعا قال تخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآلوا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ انْظُرْ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وقال تولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 Lâqid jât rusûlû rabbin bil hakkı, vânu dâtilkûm el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 Fazlna muvthnun binenin, allâh'tu allahi, al-ẓalimin, al-lâtîn yâsûdun, asbîlillâh ve yâbûn بينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم، ونادى اصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون.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 Fuum bizimme umqaumaأَلَ kum cemma oku Qأَ kum cemma okum ku du tees bir Qasamtum, la yenalhumullahu bir rahme. Udahul Jannatla و علينا من المال يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين Gördük mu hayatı dünya? قَالُوا إِنَّا بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ اذِنْ قَضِ جَاءَتْ أُرْسِلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات ولرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يُشَيِّ الْلَّيْلَ نَهَارًا يَطْغَى نُورُهُ حَسِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَمْ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً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 وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا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 وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره. إن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 119. قال نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 110. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمْ عِجْبَتْكُم وَأَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءُ أَمِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسطَهْ فَذَكُرُوا آلَاءَ تَنَا ائتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا, فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها وكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا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 وذروها تاكل في اظلاله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب اليم وذكروا اذ جعلكم في لب تتخذون من سهولها قصورا، تتخذون من سهولها قصورا، الجبال بيوتا، فاذكروا. في الارض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ قَتَوْعَتَ وَعَتَوْا عَلَى مَرِّ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ طال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بَل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ve la tıqudun bı kıl sıratın tıgıdun ve tıcdun an sabili Allahı mana mana bıhi ve وَظَرْ كَيْفَ كَانَ عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعود في ملتنا قال أولو قد افتغينا على الله كذباً عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها واسع ربنا كل شيء علم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حق وان انت خير الفاتحين وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كفروا من قَوْمِهِ لَأَنِ الْتَبَعْتُمْ شُعَيْبًا نَكُومُ إِذَا الْلَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَلَمْ فِيهَا الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قومك؟ وَمَا أَغْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغدة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افاامن اهل القرناء ياتيهم باسنا بياتا وهم ناائمون اوامن اهل القرناء ياتيهم Afa minu makra Allah, fala ya minu makra Allah, illa al-Qom al-Kasirun. Awa lam yehdi ve على ala kulubim, fəhum la yismâgun. Tilk al Qurân, qusg alik min فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا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 Fəərsil mə'i bəni əsrəil qal ən kün tə jətə bəyət fətib hə ən kün tə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 Yürüdü en yukhrijâkum min ardı kum famada tâmon Kâluu ağrjiyi ve eğha'ı ve arsil fı'lmada inir hâşirin Yâtuğuk alim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 فَلَمَّا الْقَوسَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى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 عالمين رب موسى وهون قال فرعون أهمن به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكروم مكرتموه في المدينة إن هذا لكم ما كرتموه في المدينة تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأذرج لكم من خلاف ثم ملأوا صلبا أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم من صابرون وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذغم موسى وقومه ليفزذوا في الأرض ويذرك وآله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 İnna l-az-zillallahi yurthuha meysha'u min n-ebadhih, ve al-ghaibatul muttaqin. قبل أن ومن بعد ما قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في لض فينظر كيف تعملون ولقد خذنا فيرعون بالسنين ونقصم مِنَ الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئت يطيو بموسى ومن معه. Allah, innam taairuhum, engin وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 ولمَّ وقع عليهم الرجزل قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإنك شفت عن الرجزل نو من النالك لإنك شفت عن الرجزل معك بني فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ و جاوز ناب بنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلهاً كما لهم قَوْمٌ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فيه وباطل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهٌ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يسومونكم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 ولم جاء موسى لم الجبل فان استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دجًا وخرم موسى فلما فقال سبحانك توبتي اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سأصرف عنايات الذين يتكبرون في لذ بغير الحق وإي يروق الآيات لا يؤمن بها وإي لا يؤمن بها مَوْسَبِيلَ غُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كذبوا بآياتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ يَأْتِي نَا وَلِقَاء إِلَىٰ آخِرَةِ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إِلَّا مَا كَانُوا يعملون وَاتَّخَذَ قَوْمُ سَامٍ بَعْدَهُ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار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 هُمْ قَدْ ضَلّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وَأَلْقَلَ الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَأُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضَعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونِ فَلَا تُشْمِثْ بِي الْعَدَا أَوَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah Rabbimiz, bizi ve akrabalarımızı rahmetinize girdik. Sen en rahmetli olanındır. Olsun ki, onları alıp gidenlerin Allah'ın Rabbine karşı gaddarlık ve hayatın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 ولمّا سكت عن الغضب أخذ للواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين لهم لربهم واختار موسى قومه سبعين رجلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلقنا بما فعل السفاء منا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 فسأكتبها للذين يتقون ويمتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي ألوم يا الذي يجدون له مكتوبا عندهم في التوراة والدجل ياموهم بالمعروف ياموهم بالمعروف وينهأهم عن المُنكر ويحل لهن الطيبات ويحجب عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا اه إليكم جميعا الذي له ملك السماوات ولها لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتي عشرة أسباق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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَضِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَاتِيهمْ إِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَاتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقونَ وإذ قال تمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نَسُوا ما ذكروا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن الصلو و اخذنا الذين ظلموا و اخذنا الذين ظلموا بعذاب فَلَمَّا agete ve amalı ve alı kulna lerm konu tirde tan xasin. Ve ızta azzan rabkana ybagthan alimu ila ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في لرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذو ألم يخذ عليهم مثال الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن قم تتقون واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا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 وَْلُ عَلَ النَّبََّ أَتَنَهُ آاتِنَ فَسَلَ خَمِنهَا فَأتبَع الشَّي قَُ فَكَانَ مِنْ الغَوين وَلَشِا لَ رَفَعنَّ بِهَا وَلَ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 Aulâik kelen عام بل هم أضل Aulâik هم الغافلون ولله l'asmاء الحسنى فدعوه بها وذو الذين يلحدون في أسماء سيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقَنَا أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 Avelem yarzu فِي melkûtîl-şemâwatî ve وَمَا ve ma xalâq Allâhum min şeîî. Ve nâgasayi yâkon, qadî qatârb من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعبهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إِلَّا نذير وَبَشِيرُ الْقَوْمِ يُمِنُّونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 39.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 أم شون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ مدحو شرككم ثم كي دون فلا تضرون الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن Ve Allah'ın ve amir bilgül ve ağırltan Jâhilin ve ima yazgan k ben إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَاتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَارٍ بكم وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأوصت لعلكم ترحمون. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَّعَ وَخِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَلَا صَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ